أكبر الله أكبر أشهد, أشهد أنه لا إله, إله إلا الله أشهد أنه أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاة قد قامت الصلاة قد قامت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 غير المغضوب مبنى عليهم, مبنى عليهم مبنى ولا الضالين آمين واضرب لهم مثنا و جعلنا اليحدينا جنتين من عناب وحففناهما بنخل وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنة هي تتأكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهارا وكان له ثمه فقال لصاحبه وهو يحافظ وهو يحاول أن أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنة وهو ظالم لنفسه قال ما وَمَا أَظُرُ السَّةَ قَِمَ وَلَا يَعْودِّ إلَ رَبِّ لَ جَِّ خَيْرَ مِنهَا قَالَ ب قَالَلَصَّاحِبهِهِم وَهُوَ يُحَاو أَكَ فَوْتَ بِالَّذِي خَلَتَ أكفرت بالذي خلقك من تراب أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفتها ثم سواك رجلا لكن إنه الله ربي ولا hadana Allah sami Allah min halaka Alhamdulillah Rabbil alamin Ar الصراط المستقيم صراط, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين ولولا kunt ma ويرسل عليها حسباناً من السماء فتصبح صعيداً زلقاً أو يصبح مره فلا تستطيع لها طلباً وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ماء وهي خاوية على روشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له أوفهة ينصرونه من دون الله وما كان من ان لك الولايه لله هو خير ثوابا الله Shabbat shalom. Shabbat shalom. no Allah بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم والسلام على رسول الله عليه وسلم كفير رفع يعني حقيقة آ... آ... آ... آ... هذه, هذه الآيات التي تلع... تلاها, تلاها علينا, آيات علينا, علينا آ... آ... آ... آ... آ... الإمام آيات تحتاج مننا إلى وقت لو تذبرناها تعقلنا معناها لكانت بالنسبة لنا من تقيم لنا حياتا ترى أن في هذه الأيام قد ذكرنا ربنا تبارك وتعالى بمشهة لرجل الرجل الأول رجل فتح الله عز وجل عليه الدنيا ما فتح ووسع الله عز وجل عليه ما وسه فماذا, فماذا فعل في نعم, نعم الله, الله. عز وجل إنما صار في نعم الله تباراً تعالى سيرة سيئة فما قربته من ربه عز وجل ودي مصير أخواني أعظم مصير وأعظم بريء أن ينعم الله عز وجل علي ثم تعصيه لنعمه فإذا معصيته بنعمه فاعلم ان الله انما يستدرجك ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله تعالى بل هو حديث مرفوع للنبي كما عند احمد وغيره اذا رايت الله عز وجل يعطي العبد على ما به من المعاصي فاعلم انه استدراج عاء عاء تسير, في تسير في طريق في الغواية, الغواية دي ويفتح الله عليه بل, بل, بل, بل تريد أن تعرف هل أنت في الطريق السليم أم لا انظر لنفسنا فإذا ما أنعم الله عليك بنعمة إذا أحدثت لهذه النعمة شكرا لله عز وجل وقربتك من ربك فعلا أنك في الطريق في السليم لكن إن وجدت أن هذه النعمة جعلتك تتكبر على خلف الله عز وجل جعلتك تعصي الله عز وجل بها فاعلم بأنك في طريق الغواية وفي طريق الهلكة والعياذ ولذلك قال الله عز وجل لقوم موسى لما اهلك, أهلك الله, الله عز وجل في العاف في العون فقال فيه وهو يحكي خصة شعون قال استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يريثها من يشاء من عباده والعاقبة لمن للمتقين ثم في نهاية الأمر قال فناظر كيف كيف تعملون ناظر كيف تعملون لما أورث أرضهم وديارهم, وديارهم, وديارهم فاذا ما الله عز وجل عليك بالمال مثلا فذهبت وتكبرت وانحرفت يمينا ويسارا, ويسارا, ويسارا فهذه هذا الرجل قال رجل الله تبارك وتعالى واضرب له مثلا الرجلين مثل اضرب لمن لمن يا محمد اضرب لهم لقومك للناس لامتك مثلا الرجلين رجلين رجلي رجلي رجلي رجلي من, من, من الناس اما احدهما فوسع الله عليه ووسع واعطاه الله من النعم ما اعطاه وفتح عليه من, من, من, من, من <تسجل> قال رجلين رجلي جعلنا لاحدهما جنتين, جنتين من اعمال عارفين بساتين العين في الكلام دا كم تنتج من عناب وحفثناهما بنخ من الذي جعل من الذي جعل من الذي جعل أهو الرجل أم الذي جعل هو الله الله عزيزة فالذي جعل له الجلنتين قادر على أن يسلب الجلنتين وقد فعت سبحانه وتعالى جعلنا, جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب <سؤال> ثم قال ثم وحففناهما بنخل وجعلنا لينهما جرم من جميع الصنوف ثم قال كلتا الجنتين آدت أكله <سؤالك> <سؤالك> لم تبخل بثمرها <سؤالك> أبدا <سؤالك> وما, وَمَا حُجِبَ مِنَ الثَّمَرِ شَيْءٍ دليل لأن ربنا بيحبه ama... ليس هذا دلالة على المحب العم... ما, ما هو الدليل على المحب الدليل على المحبة أن تسير في طاعة عز الله, الله عز وجل هذه أعظم عز... دلالة على محبة الله عز... لك فلما أحبك اصطفاك فأخذك من الدنيا وحول قلبك عن المعاصي إلى الطمعات لأنه أحبك ولذلك كما قال, كما قال بعض أهل, أهل العلم, أهل أهل العلم أهل أهل دم دم لما كان يتكلم في مسألة النصر وغيرها فقال لا تحسب أن العدو غلب ولكن الناصر تخلها أوعد فتك إنك انت من حرافك الشيطان غلب عليك لكن تخلى الله, الله عنك عم، لسوء طويتك فأسلمك للشيطان أسلمك الشيطان فوكلك كول الى نفسك ودي مصلي مصلي مصلي توكل الى نفسك اعظم بلا ليه لان النفس دي اصلا تريد ان تجرك الى الهلك ولذلك النبي صلى الله عليه يقول لا تكن الى نفسي طرفه عين لا تكلني, لا تكلني إلى نفسي طرفة عين فإنك إن تكلني إلى نفسي, إلى نفسي تكلني إلى عجزي وضعف أنت موكول إلى من لا يحسن التذبير النفس دي مدبرة لا مدبرة فإذا لم تأتي عن الحق أطرا هي على الله لأن النفس دي أمر للسوء فلما تخذ الله عز وجل عليك تركك والشيطان فلما تركك والشيطان سرت في طريق الريوان وديمس إذا قمت من الليل والناس نيام فاعلم بأن الله يحبك فبثم ثم قضك في حالة غفل في أفسر والناس في غصفه غصف غصف غصف غصف غصف غصف غصف غصف أما أنت, أما أنت فلما اصطفاك وأحبك أنقذك ثم أتى بك لنفسه فانفردت به وانفرد به شفت دماء انفردت به وانفرد ايه وانفرد بك هذه أعظم دلالة على النحب وأعظم دلالة على التوفيق أما النائم <مؤلم> <بعلم> <تصف�> <مؤلم> فهو مخهول جعلنا لحدهما جنتين من العنى وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرر كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيء معنى لمطري منها شيء ايه يعني ما حجبتش حرك اخرجت اقصى طاقاتها في الانطلاق دليل ده استدراج استدراج والله يا اخواننا استدراج قال تعالى سنستدرجوا من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي أملي لهم أترك لهم على الغالب يفعلون ما يفعلون لا تظنن أبدا أن الظلم امتصر لا والله ومن تصر القلم ابدا انما مجرد للان ان الله عز وجل الظلمه ثم بعد ذلك اذا اخذه اخذه اخذ, أخذ عزيز قدير قاهر لا يعجزه شيء ولا يغلب سبحانه فهذا المحروم المخذول عديم القيمه ظن هذا من محبة الله, الله عزيزي الله الله الله ولم تضلق منه شيء, مو شيء مو وفجرنا خلاله منه وكان مو له ثم فقال يموتى يموتى يموتى لصاحبه يموتى يموتى وهو يحاور المحاورة معناه المجدل عمل بجدل ذا بجدل بياه أنت, انت تقول أنت لي كلام بيوه وانا اقول لك عليك بكلام, بكلام اخر مقابل أخر. كلامك انت دي اسمها محاوره أحاورة. فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اعز أنا عز من عز كمالا من انا اكثر أنا من كمالا وانا عسل طغيان ظلم انا معي مال ومن عزم ومن عز كثير اكثر من كمالا العز ايه ويعز نفسه والعزه معناها القوه عز يعز تقوى بغيره قال الله عز وجل آه. لما كان لما يتكلم في شأن قوم ياسين فأرسلنا إليهم أثنين واضح؟, واضح. فعز... فعززنا, فعززنا, بيه فعززنا بيه؟, بيه بثالث. بثالث عززنا يعني قوينا أمر الأثنين باليه باليه بالثالث فقوله وأعز نفر يعني أكثر وأقوى أكثر وأخل وأخل وأخل وأخل وأخل وأعز نفر ودخل جنته وهو ظالم لنفسه <تصفيق> قال ما أظن التبيد هذه أبد وما أظن الساعة ما الذي حامله على ذلك ما الذي حامله على الضيان ما الذي حمله على هذا الكلام القبيل ما الذي حمله, حمله على هذا الكف كف كف كف كف. أن, ان انعم الله عليه قال تعالى. تعالى. ألم تعالى الم ترى الى الذي حال جاء ابراهيم ربه ان اتاه الله الملك ولذلك, ولذلك إذا فتح الله عليك خلي عين فلسطين إِذَا أَنْعَمَ إذا اللَّهُ عَلَيْكَ بِنِعْمَةٍ خَلَّ عِنَكَ فُسْتَرَةٍ وَلَا تَفْرَحْ بِالنِّعْمَةٍ بِقَدْرِ مَا تَفْرَحْ الكثير ظهر. من الناس يوف لا فراحك بالنعمة يوم أو تسوقك النعمة إلى الطاق لكن ينبغي, ينبغي ان يكون الخوف بالنعم او من النعم يا شتن الفرح تعلمون قصه عبد الرحمن بن عوف لما كان له زوجتان المهم فتح الله زد عليه من الدنيا ما فتح فعمل ايه دخل يوما على زوجتيه وولد الطعام موضوع جميع الانواع والكلام الكلام وهذه الماء بارد جو جو مكيف التكييفات وغتكيفاتنا بطريقه معينه لكن هذه بالنسبه له كانت ايه تكييف واضح واضح ثم نظر الى الطعن ثم بكى ثم قال قتل مصلي وهو خير منه فما وجدنا له ما نكفنه فيه إلا غرد كلما غطينا رأسه بلد رجل وإذا غطينا رجليه بلد رجل وقتل حمس وهو خير منه ثم وكتل وترك الطعام ثم قال أرى أن طيب طيباتنا قد عجلت لنا في الدنيا فبقدر ما يفتح الله عليك في الدنيا بقدر ما يضيق عليك في الآخرة إل لم تحسن إل لم تحسن ودخل جهنة وظالم لنفسه في هذا الكلام القبيح وبهذا الجرم, الجرم الذي قال صداً. وبهذا الكبر الذي ملأ صدره وقل ففساد في البار فطفح ففففف. على الظاهر فنطق اللسان وتحركت الجوارب بهذا الطلب <تصفيق> قال ودخل جنته وظالم المرس يا ليت أختصر على هذة إنما تحدث إلى نفسه تحدث المتفاهر ثم قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة آل الأمر في النهاية إذا كذب, كذب بالقيامة وبالبعث كفر بالله الله. الله. أظن وما اظن الساعة قائمه ثم قال ونفترض جدلا جدل. ده معنى وعلى فرض انها ستقوم خلي بالك لما انت اي واحد يقول لك وعلى فرض إذن هو يستبعد ما قال فيه ونفطر يستبعد وقوع ولذلك لم يجوح ليقول لك ونفطر الجدل هذا اللي قال فيه ونفطر الجدل هو يستبعد يستبعد حدوث ويستبعد وقوع لكن وهذه الخصم في قوله ليرد عليه واضح, علي واضح لأنه بيسمع الناس بيقولوا ايه يلقي ستقوم قال وانا افطرد الناس واضح واضح واضح واضح واضح واضح قال ولا ارضيت نفر جدلا اني أن... أن... أن سام أن وأن, وان كما يزعم هو ستقوم وانه سيكون وأن هناك موقف بين يدي الله وان هو لكن ده مستبعد في قراره نفسه يستبعد ذلك قال ولا رضيت الى ربي وإن قامت لأجدن خيرا منها من قلب ليه لأنه ما أعطاني إلا يوم نحبني فاصطفاني على الناس فمن ثم أعطاني وفتح علي وحرم غيري ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها من قلب لأنه ما أعطاني في الدنيا إلا وقد ادخر لي ما هو أفضل في الآخر وين عصيت وبقى... وين عصيت وين عصيت وانت خبرته وان الله اذا اعطى لا يمنع كما قال, كما قال يمنى بعض الصوفيه وهذه اللي ساقها بعض فقال الأسف. شافوا ولي باذن بسكوب باذن وبعدين راحوا علشان يمسكوه وجمعوا بعض علشان يمسكوه هرب منهم فاجأ لقفر ذي المنديل وماشى على الوية فراحوا للشيخ الكبير شيخ المشاي شيخ خالي وولولول ايه الموضوع احنا مشكناو بيزني ثم لما هممنا ان احنا نمسكه كده كده يعني راينه ويزن ولما هممنا به امساكي اذ به يمشي على الماء فاي المشكلة, المشكلة, المشكلة, المشكلة, المشكله او ايه الموضوعه قال لهم قال ان الكريم إذا وهب لم ياخذ او اذا اعطى لا ياخذ او كما, أو كما, أو كما, أو كما طبعا ده فتح, فتح الباب طب假... المعاصي على مصراعيها وفساد عريض في الأرض واضح وع واضح فذا خلص اقل ولا اردت الى رب اجد لنا خيرا منها صاحبه صاحبه المؤمن التقير الذي عاش في الدنيا لا يملك قوت يومه ما اجمل ان تخرج من الدنيا وقد رضي الله عنك وانسخط عليك الناس وان لم تذق من منازل الدنيا دنيا دنيا دنيا جليا دنيا جليا والله الذي لا اله الا أن اعظم ان ترضى عن الله يرضى الله دي نعمه ما بعدها اعظم أن ترضى, ترضى عنه وأن يرضى, يرضى عنك الله أجلنا فذا أشفى لا, لا يبلك شيء فقال له صاحبه وهو يوابره أكفرت بالذي خلقك من تراب تبليه قاله أكفرت بالذي خلقك من تراب حتى يذكره بما سيقول إليه أمره الذي جهد كأنه يريد أن يقول له والذي خلقك خلق خلق خلق بالطراب بل من لا شيء قادر على أن يبعثك هذا البعث الذي أنت تنكره قال أكفرت الذي خلقك من طراب ثم من نبس ثم سواه من راهم وكأنه يقول له أليس هذا بقادر على أن يحياك بعد الموت أن يجمعك بعدما تموت؟, تموت أن يعيدك بعدما تموت؟, تموت أليس ذلك بأسهل على الله وأهل والله والله والله والله كفرت بالذي خلقك من ترابي ثم من ثم, ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ثم تركوا وصاله فصاحبنا دخل جنته ظالما لنفسه قال ما اظن تبي هذه ابنا وما اظن السعد قائما لاردت الى ربي لاجدن خيرا منها من قلبا ودخل جنته لاجدن خيرا منها من قلبا وبعدين ذكرني بالاي ولولي دخلت جنتك قلت ما شاء الله فنسبت الأمر في البداية وفي النهاية إلى الله عز وجل ثم لم تتعالى ثم قلت ما شاء الله أي أن الله هو الذي شاء أن تؤتيها لي وكلها ولم تضرب منه شيء ولولو يشاء لم تنتج شيء ما شاء الله ولولي دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا, لا قوة إلا بالله هذه كلمة عظيمة جدا لا قوة, لا قوة إلا بالله أي لا قوة لهذا الثمر على أن ينبت إلا إذا أذن له ربه عز, عز, عز وجل فإنه ما تتحرك شجر إلا بإذن من الله وحوله ولا تنبت ثمر ولا إلا بإذن من الله وحوله ولا يخل زر إلا بإذن الله ولا يسير, يسير ماء إلا بإذن الله, بإذن الله إلا أقول أرأيتم إن أصبح ماء ماءكم غورا فميّكم ماء ماء ماء بماء معين, معين, معين, معين, معين غورا أي غار الماء في الأرض بعدما كان على ظهرها فما تستطيع تستطيعون إخراجه ولو اجتهدتم فمن المذيئت بماء <تصفيق> معين لا أحد إلا الله لا قوة إلا بالله ثم قال ان ترني أنا أقل من كمالا وولد وإن كنت تحتقرني لهذا الأمر فإن الأمر مرده إلى الله عز وجل وخزائر الله مرده فإن شاء أن يجعلني من الأغنياء جعلنا وين من جعلني فقيرا جعلني لم يفكر في هواني ولم يغنيك من مكانتك عند ليس المقياس هكذا تعلمون قصه رجل اسمه هو اسمه ويس ابن, ابن عامر القرني, القرني, القرني او القرني, القرني؟, القرني. هذا ويس ابن هذا كان لا, لا, لا, لا, لا. لا في وسط اهله لا يعرف له, له, له قولا, قولاً, قولا ولا قيمة له أصلاً. اصلا وإذا حضر, وإذا حضر لا يستشيروه ولا يسالوه واذا غاب لا يبحثون عنه ولا يسالوه نكير وسط الناس <مس> مجرد واحد من الناس مجرد واحد كذا ماشوا خرم, خرم, خرم, خرم, خرم واحد من الناس تعلمون أن النبي خالي العمر إذا رأيت أن عليك رجل من قرن يسمى ويس العام فإذا رأيته فسلم سني أستغفر عليك واين, وأين الثرمثري أين, أين ويس بن عمر؟, عمر؟, عمر لكن له لكن سر, سر, سر بينه وبين هو الله الصريح عيص المهم المهم قصه ويس قصه طويله جدا طويلة طويلة جدا في النهايه عمر موثق موثق لاخوانه مين اللي يدورون على ويس بن عامر ويس بن عامر ويس بن كل ما يجي وقت من اليمن ويس بن عامر فين ابيكم ويس بن عامر ابيكم ويس بن عامر فجاءا علم ان ابن اخي يسمى, يسمى ويس وهو هذا الذي يذكره الامير أمير. يعني هذا الاسم هو هو الذي يذكره الامير بالضبط لكن لم يبلغ, يبلغ من, شأنه من شانه ان يذكره الامير شانه مش كبير كثير علشان الاعيان عنه ويذكرونه فذهب الى عمر فقال ان ابن, ابن أخي, أخي يسمى ويسم نعام لم يبلغ من شأنه أن تشكر قال علي بينا بي بي أو قال, أو اين قال اينه, أينه قال إنه منالي في الصحراء يرعى إبلانا بل وغنمًا عمال بيرعى في, في الهبل والغنم والكلام ده دا كله داما يستهلش منه نجيبه نقول يقعاد بستان دا دا خير دايما كده يجيبه معنا صحيح لكن اهنا مجيبينه على شن جيبينه علشان علشان عشان يرعى لنا جيبنا والكلام ده كله يخدمنا, كل يخدمنا, يخدمنا يا فقال قال عليبي عليبي عليبي عليّ بيّ فلما جيّ بيّ ويس بن عامر قال أنت ويس بن عامر قال بلى قال, قال, قال, قال من قرن قال بلى قال, قال كان بك لك أوم أم كنت بها بار قال بلى قال كان بك برص فشفاه الله عز وجل إلا موضي عدره قال بلى قال استغفظ قال, قال استغفلي فإني سمعت <تكلم> النبي صلى <صباح> صب الله عليه وسلم يقول يقدم عليكم غجل يسمى ويسو عام في وفد اليمن من قرن فإذا لقيته فسلوى يستغفر لك فاستغفر لعمر ثم صامر ثم جاء, ثم جاء رجل, رجل آخر عام المنبل وعمر ما زال موجود فعمر ما زال مشتاق يلقى ويس المبلاي يسأل فيكم ويس بن عامر ثاني لا مجاش العمدر فقال لرجل من الثرياء قومي إذا لقيت ويس بن عامر فسله أن يستغفر فذهب الرجل برحف عن ويس من عامر في الجبال والوديان والبداع والكرمت في اليمن حتى لقيه فقال أنت ويس وعامر قال بل قال استغفر لي قال بل أنت حديث عهد بسفر صالح فاستغفر أنت لي ده رجع منين من حد أنت حديث عهد بسفر صالح فاستغفر لي تستغفر لي, تستغفر لي. فكرر, فكرر الرجل عليه, عليه قال علي. بل استغفر لي علي. فأعاد عليه الكلام فسأله الثريف قال استغفر لي فقال ألقيت عمر أنت عمر قبل في الحمد قال بل فاستغفر له ثم من وهام على وجهي في, في الأرض فلم يرى بعد اليوم إن الله يحب عبده الدقيق خفي النقي هام على وجه مع وجه ولم في لك لكن هذا الرجل قال إن ترني على أقل من مالا وولد فعسى رفده يؤتيني خيرا من جمال المسألة مش بيلة المسألة بيد الله وخزائن الله ملع يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا الحسبان لا. لا. لا. لا. لا. تصبح صعيدا والصعيد صفح الأرض فيد. يعني كأن, <تصحيح> الارض <انه> كآن النار <favourite> أكلتها <للللللي> حتى أصبحت <سوى> هي والأرض <تصفيق> سواء أو يصبح مأوها غورة فلن تستطيع له هذا الماء الذي أنعم الله به عليك أو يصبح مأوها غورة فلن تستطيع له طلبات ما الذي حدث؟ حدثت النهاية لما؟ لكل ظالم وشارب عن الله فأحاط بثماء فأحيط بثماء وحيط يعنيه؟ اه, أه؟, أه؟ احيطه غير احط <تصفيق> احيطه بثمره <تصفيق> يعني وتالم التف الحسبان حول الثمر فاكله كله احيطه بيطبي يعني بتلف حوالينك فعزل بينك وبين غيرك فيحيط بثمره فاصبح يقلقك خفيه لما وحد بثمري بدأ يتجول فجلستان وإذ فيه يقلب كفيه على ما أنفم فيها وهي خاوية على, على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا خنص, خنص, خنص, خنص, خنص لا يستهيق المرء إلا إذا وقعت المصيبة يعني أن تكون البنية بالنسبة للمرء نعم والعطاء بالنسبة للمرء بني هذا ما استفاق إلا يوم أن أحرق الثمر رب, رب رجل في كامل سحر في صحيح, صحيح, صحيح. صحيح. على خلف <تصفيق> الله عز وجل <تصفيق> <تصفيق> فلا يستفيق إلا <تصفيق> يوم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أن يمرض المرض بالنسبة للنعمة لأنه لو مات وهو بصرحته لدخل النار فلما مارض استفاق فعاد إلى نفسه وعرف إنه, نفسه نفسه نفسه إنه, أنه بقبطة ربه رب رب عز وجل ولا, ولا لا فعلم أنه بقبطة الملك وأنه إن شاء حبسه وإن شاء أرسله فحبسك بحابس المرض كم من رجل ظالم وطاب لا يفيق إلا, إلا بنكبة تقع فده خلص بثمن راح يقلب كفيه على ما انفضيا ويا اخي ودع خاوياها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احد, أحد. ولم تكن له فئه ينصرونه من دون, دون الله وما كان منتصرا اين اعز منكم من كمال وعز نفر اين النفر ولذلك انظر الى اخر الايه قال وما كان له من فئه هذه الفئه التي اغتر بها واعتز بها وافترى بها على الخلق وقال انا اكثر من كمال وأعز وعزو نفر فلن أخلب من كله فاستكثر بأولاده وعشيرته وظن أن القوة بعدد الأفضار وبصحة الأبداء وبكثرة الأبداء فالله تحداه ومن يتحداه رب يغليه قال وما كان له من الفئة ينصرون من دون الله وما كان منتصرا منتصر من بنفسه ولا بغي يعني وما كان منتصرا بنفسه ولا بعزواته وما كان منتصرا ثم قال هنالك الولاية لله الولاية النصر والعز والمحبة هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا خير, خير ثوابا لمن رجع وأناب وتاب واستقام إلى الله عز وجل وعلى طريق الله عز وجل وخير عقبا كذلك لمن استقام لكن لكن العاقبة قد تكون سوءا لمن انحرض وحاذ عن الله عز وجه لكن أولئك خير ثوابا هناك الولاية لإله الحق وخير ثوابا وخير عقبا هذه قصة يصير جدًا،, جدًا،, جدًا. جداً لا تمر على الآذان كمر الكرام لا قف مع, لا، لا، لا. كيف مع, كيف مع آيات الله قف مع القرآن وقفها وتدبر وتعقل فإن هذه أمثلة تضرب لك وفي طياتها تحذير يتلوه تحذير هذا التحذير إن فعلت فعلا الرجل فعل بك كما فعل بك بالرجل الأول وإن, وإن فعلت, فعلت فعل, فعل الرجل, الرجل الثاني فعل بك فعل الرجل الثاني أو ما فعل, أو فعل بالرجل الثاني, الثاني ثم العاقبة لله, لله على كل حال إن, كان إن قدمت الخير كانت, كانت عاقبتك خيرا وإن قدمت الشر كانت عاقبتك شر والجزاء بالدنس العمل أقول قولي هذا وإستغفر الله ولكم وعزرا على الإطلاع